Thank <laughs> you. الرفاق حائرون يفكرون يتسألون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتسألون في جنون حبيبتي انا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي انا من تكون حبيبتي يفكرون يتزالون تهمسون يتخيلون أسماء أسماء أشياء وأشياء ويضيعوا كل هذا هباء يفكرون يتخيلون وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء لا تخافي وهدئي أخر menni yariku tokh ki hawaki anilayu kayfa habibati habibati habibati لم أقل وأبدا أبدا لن أقول صغيرتي أنا لم أقل شيء لم أقل وأبدا أبدا لن أقول تحرس عليك تحرس نفسي على الحياة لكي تكون صغيرتي أن لم أحرص نفسي على الحياة لكي تطول. لا تحضري نظراتهم إليك. لا تبصاك حمستهم عليك. لا تحضري لا, لا لا نظراتهم إليك. لا تبصاك لا. همستهم عليك فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي فأنت في أعماق ذاتي سر أسرار حياتي فدايهم يا حياتي فدايهم يا حياتي يا حياتي دايهم يفكرون يسألون هذا خير